بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 لنجعلها لَكُمْ تَذْكِرَةً وتعيها أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نفخ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فدكتا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ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 اكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماده فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه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 ذراع فسلقه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحبط على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا